أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرج آل لوط من قريتكم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 أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تُشْرِقُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ فأنبثنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أنتم تنبتوا شجرها أهلا مع الله بل هم قوم أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ أَمْ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ أَلَا مع الله قليلا ما تذكرون ام يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته اياله ما الله تعال الله ان ما يشركون أما يَبْدَأُ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء ولهم أهلهم من الله قل هاتوا برهانكم. قُل لاَ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ في الْآخِرَةُ عِلْمُهُمْ فَلَا خَيْرَ لَهُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآ وآباؤنا أهنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الاولين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 تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون 125. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء ولأرض في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإنه له ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينكم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله انك على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم ما الدعاء اهدا واللوم مدبرين وما وإذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا ينقضون ويوم نحشر من لأمة فوجا من, من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروننا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآخرون حيات لقوم يمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا اتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامده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 119. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما هُدَى رَبِّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَثْلُو الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا نما انا من المنذرين وقول الحمد لله سيريكم اياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم وصايا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 129. And we gave him to Moses, and we gave him, so if you gave him, then put him in the light,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 تاخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين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 تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلم ولما بلغ اشدهم واستوى اتينا حكما وعلما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 فاصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لو ما قال يا موسى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 فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي 119. ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احدعهما يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوي لمين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 قال ذلك بيني وبينك أيما لجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى لجل وسار بأهله آنس من جانب الطول نارا قال لأهلهم كثوا, قال لأهلهم كثوا فلما آنستنا رد لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم اطوي الوادي ليماني في البقاع المباركه من الشجره ان يا موسى ان يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا القعصاك فلما رآها تحت مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيدك تخرج بيضاء من غير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 ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسي بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتلاء قالوا ما هذا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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لاظنه من الكاذبين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 يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعمة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون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 ولكن أن شأنا قرون عليهم العمر وما كنت ثائيا في أهل مدينه تثنو عليهم آياتنا تثنو عليهم وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ يَا رَبِّ كَلْتَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا آتَيَهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَنَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاء حق من عندنا قالوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسى أو لم يكفروا بما أوتى موسى من قبل قالوا ساحرا نتظاهرة وقالوا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدي منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلمن ما يتبعون أهواءهم وَمَنَظَلُ مِمَّن تَتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِهُ دَمٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ